بسم الله الرحمن الرحيم انا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف شهر تنزل الملائفة الروح فيها باذن ربهم من كل أمر سراب هي حتى مطلع الفجر